المراد بالخرج والخراج هنا الأجر والجزاء والمعنى أنك لا تسألهم على ما بلغتهم من الرسالة المتضمنة لخير الدنيا والآخرة أجرة ولا جعلا وأصل الخرج والخراج هو ما تخرجه إلى كل عامل في مقابل أجرة أو جعل وهذه الآية الكريمة تتضمن أنه صلى الله عليه وسلم لا يسألهم اجرا في مقابلة تبليغ الرسالة وقد أوضحنا الآيات القرآنية الدالة على أن الرسل لا يأخذون الأجرة على التبليغ في سورة هود في الكلام على قوله تعالى عن نوح قل لا أسألكم عليه مالا إن اجري إلا على الله الآية وبينا وجه الجمع بين تلك الآيات مع آية قل لا أسألكم عليه اجرا إلا المودة في القربى وبينا هناك حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن وغيره فأغنى ذلك عن اعادته هنا وقرأ هذين الحرفين ابن عامر خرجا فخرج ربك بإسكان الراء فيهما مع. وحذف الألف فيهما وقرأ حمزة والكسائي خراجا فخراج ربك بفتح الراء بعدها ألف فيهما معا وقرأ الباقون خرجا فخراج ربك بإسكان الراء وحذف الألف في الأول وفتح الراء وإثبات الألف في الثاني والتحقيق أن معنى الخرج والخراج واحد وأنهما لغتان فصيحتان وقراءتان سبعيتان خلافا لمن زعم أن بين معناهما فرقا زاعما أن الخرج ما تبرعت به والخراج ما لزمك أداؤه ومعنى الآية لا يساعد على هذا الفرق كما ترى والعلم عند الله تعالى وصيغة التفضيل في قوله وهو خير الرازقين نظرا إلى أن بعض المخلوقين يرزق بعضهم قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن الآية ولا شك أن فضل رزق الله خلقه على رزق بعض خلقه بعضهم كفضل ذاته وسائر صفاته على ذوات خلقه وصفاتهم قوله تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم قد قدمنا الآيات الموضحة لمعنى هذه الآية في سورة الحج في الكلام على قوله تعالى وادعو إلى ربك لا لعلى هدى مستقيم فأغنى عن إعادته هنا قوله تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن الذين لا يؤمنون بالآخرة لإنكارهم البعث والجزاء ناكبون عن الصراط والمراد بالصراط الذي هم ناكبون عنه الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة المذكور في قوله قبله وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ومن نكب عن هذا الصراط المستقيم دخل النار بلا شك والآيات الدالة على ذلك كثيرة كقوله تعالى في سورة الروم وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون ومعنى قوله لناكبون عادلون عنه حائدون غير سالكين إياه وهو معنى معروف في كلام العرب ومنه قول نصيب خليلي من كعب ألما هديتما بزينب لا تفقدكما أبدا كعب من اليوم زوراها فإن ركابنا غدا تغد عنها وعن أهلها نكبو جمع ناكبه عنها أي عادلة عنها متباعدة عنها وعن أهلها قوله تعالى ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون قد بينا الآيات الموضحة لما دلت عليه هذه الآية من أنه تعالى يعلم المعدوم الذي سبق في علمه أنه لا يوجد أن لو وجد كيف يكون بينا ذلك في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى ولو لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون فاغنى ذلك عن اعادته هنا وقوله في هذه الآية للجوا في طغيانهم يعمهون اللجاج هنا التمادي في الكفر والضلال والطغيان مجاوزة الحد وهو كفرهم بالله وادعاؤهم له الأولاد والشركاء وقوله يعمهون يترددون متحيرين لا يميزون حقا من باطل وقال بعض أهل العلم العمه عمل القلب والعلم عند الله تعالى بهذا أيها المستمع الكريم نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا وعسى يجمعنا بكم لقاء آخر قريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته